ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور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 وَإذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِرُ مَا أَن زَل اللَّهُ قالَاُ بَلْ نَتَّبِرُ مَا وَجَدنَ عَلَيْهِ أَبَنَ أَولَ كَانَ الشَّيطانُ يَدَرُّهُمْ إِلَ عَذَ بِسَّعير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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ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 إن وَعدَ اللهَِّ حَكُم فَلَا تَُرًاكُم الحياةُ الدُّنْيا وَلَا يَغُررًاكُم بِاللاجِ الغَرُور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 إن الله عليم خبيث